لَّآ إِلٰهَ اِلَّا كِتَابًا فَجَّارٌ فِي السَّجِينِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا السَّجِينِ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ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 ومحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَنِينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّهْيِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّهْيِ يَصُونُونَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ طِيبَهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَنَّ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَيِ يَشْرَبُ بِهَا الْمُخَضْرَبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وإذا مر بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلهم فكين وإذا رأوهم قالوا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ